بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس عشر من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى تتمة سورة يوسف دأبا بسكون الهمدة وفتحها مصدر دأب على العمل إذا داوم عليه وهو مصدر في موضع الحال. فما حصدتم فذروه في سنبله هذا رأي أرشدهم يوسف إليه وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين فعلمهم حيلة يبقى بها من السنين المخصبة إلى السنين المجنبة وهي أن يسرقوه في سنبله غير مدروس فإن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت إلا قليلا مما تأكلون أي لا تدرسوا منه إلا ما يحتاج إلى الأكل خاصة سبع شداد يعني سبع سنين ذات شدة وجوع يأكلن ما قدمتم لهن أي تأكلون فيهن ما اخترتم من الطعام في سنبله وأسند الأكل إلى السنين مجازا مما تحصنون أي تخزنون وتخبئون ثم يأتي من بعد ذلك عام هذا زيادة على ما تقتضيه الرؤيا وهو الإخبار بالعام الثامن يغاث الناس يحتمل أن يكون من الغيث أي يمطرون أو من الغوث أي يفرد الله يفرج الله عنهم وفيه يعصرون أي يعصرون الزيتون والعنب والسمسم وغير ذلك مما يعصر وقال الملك اتوني به قيل هنا محذوف وهو فرجع الرسول إلى الملك فقص عليه مقالة يوسف فرأى علمه وعقله فقال اتوني به قال ارجع إلى ربك فاسأله لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه أراد يوسف أن يبرئ نفسه مما نسب إليه من مراوزة امرأة العزيز عن نفسها وأن يعلم الملك وغيره أنه سجن ظلما فذكر طرفا من قصته لينظر الملك فيها فيتبين له الأمر وكان هذا الفعل من يوسف صبرا وحلما إذ لم يجب إلى الخروج من السجن ساعة دعية إلى ذلك بعد طول المدة ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز رعيا لذمام زوجها وستر لها بل ذكر النسوة اللاتي قطعن أيديهن قال ما خطبكن الآية جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن فسألهن عن قصة يوسف وأسند المراودة إلى جميعهن لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة العزيز هي التي راودته وحدها قلنا حاش لله تبرئة ليوسف أو تبرئة لأنفسهن من مراودته وتكون تبرئة ليوسف بقولهن ما علمنا عليه من سوء الآن حصحص الحق أي تبين وظهر ثم اعترفت على نفسها بالحق ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قيل إنه من كلام امرأة العزيز متصلا بما قبله والضمير في يعلم وأخنه على هذا ليوسف عليه السلام أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارها وقيل إنه من كلام يوسف عليه السلام فالضمير للعزيز أي لم أخنه في زوجته في غيبته بل تعففت عنها والإشارة بذلك إلى توقفه عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته وما أبرئ نفسي اختلف أيضا هل هو من كلام امرأة العزيز أو من كلام يوسف فإن كان من كلامها فهو اعتراف بعد الاعتراف وإن كان من كلامه فهو اعتراف بما هم به على وجه خطوره على قلبه لا على وجه العزم والقصد وقاله في عموم الأحوال على وجه التواضع إن النفس لأمارة بالسوء النفس هنا للجنس والنفوس ثلاثة أنواع أمارة بالسوء ولوامة وهي التي تلوم صاحبها ومطمئنة إلا ما رحم ربي استثناء من النفس إذ هي بمعنى النفوس أي الأنفس المرحومة وهي المطمئنة فما على هذا بمعنى الذي ويحتمل أن تكون ظرفية إلا حين رحمة الله أستخلصه لنفسي أي أجعله خاصتي وخلاصتي قال أولا ائتوني به فلما تبين له حاله قال أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أي فلما رأى حسن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين والمكين من التمكين والأمين من الأمانة قال جعلني على خزائن الأرض لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه والاستعانة به قال له ذلك وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسان وكان هذا الملك كافرا ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل, للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوان وقيل إن الملك أسلم وأراد بقوله خزائن الأرض أرض مصر إذا لم إذا لم يكن للملك غيرها والخزائن كل ما يخزن من طعام ومال وغير ذلك إني حفيظ عليم صفتان تعمان وجوه المعرفة والضبط للخزائن وقيل حفيظ للحساب عليم بالألسن واللفظ أعم من ذلك ويستدل بذلك أنه يجوز للرجل أن يعرف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره وإذا كان في ذلك فائدة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض الإشارة بذلك إلى ما تقدم من جميل صنع الله به وروي أن الملك والله في موضع العزيز وأسند إليه جميع الأمور حتى تغلب على أمره وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت فتزوجها يوسف ودع الله فرد عليها جمالها وشبابها وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى حتى لم يبق لهم شيء منها ثم بالحلي ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى تملكهم جميعا ثم اعتقهم ورد عليهم أملاكهم نصيب برحمتنا من نشاء الرحمة هنا يراد بها الدنيا وكذلك الأجر في قوله ولا نضيع أجر المحسنين بدليل قوله بعد ذلك ولا أجر الآخرة خير فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاص وأن المحسن لابد له من أجره في الدنيا فالأول في المشيئة والثاني واقع لا محالة ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله للذين آمنوا وكانوا يتقون وفي الآية إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خير الدنيا والآخرة وجاء إخوة يوسف كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادخره يوسف فعرفه وهم له منكرون إنما أنكروه لبعد العهد به وتغيير سنه أو لأنه كان متلثما روي أنهم دخلوا عليه وهو على هيئة عظيمة من الملك وأنه سألهم عن أحوالهم وأخبروه أنهم تركوا اخا لهم فحينئذ قال لهم مؤتوني بأخ لكم من أبيكم وهو بن يامين شقيق يوسف ولما جهزهم بجهازهم الجهاز ما يحتاج إليه المسافر من زاد وغيره والمراد به هنا الطعام الذي باع منهم خير المنزلين أي المضيفين وإنا لفاعلون أي نفعل ذلك لا محالة وقال لفتيانه جمع فتى وهو الخادم سواء كان حرا أو عبدا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في أوعيتهم لعلهم يعرفونها أي لعلهم يعرفون اليد والكرامة في رد البضاعة إليهم وليس الضمير للبضاعة لعلهم يرجعون أي لعل معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع وقصد برد البضاعة إليهم مع الطعام استلافهم بالإحسان إليهم منع منا الكيل إشارة إلى قولهم وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فهو خوف من المنع في المستقبل نكتل وزنه نفتعل من الكيل ما نبغي ما استفهامية ونبغي بمعنى نطلب والمعنى أي شيء نطلبه بعد هذه الكرامة وهي رد البضاعة مع الطعام ويحتمل أن تكون ما نافية ونبغي من البغي أي لا نتعدى على أخينا ولا نكذب على الملك ونمير أهلنا أين نسوق لهم الطعام ونزداد كيل بعير يريد بعير أخيهم إذ كان يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من الطعام لإنسان فأعطاهم عشرة أبعرة ومنعهم الحادي عشر لغيبة صاحبه حتى يأتيه والبعير الجمل ذلك كيل يسير إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنى أنها قليلة لا تكفيهم حتى يضاف إليها كيل بعير وإن كانت الإشارة إلى كيل بعير فالمعنى أنه يسير على يوسف أي قليل عنده أو سهل عليه فلا يمنعهم منه حتى تؤتون موثقا من الله أراد أن يحلف له ولا ولتأتنني به جواب اليمين إلا أن يحاط بكم أي إلا أن تغلبوا فلا تطيقون الاتيان به يا بني لا تدخلوا من باب واحد خاف عليهم من العين ان دخلوا مجتمعين إذ كانوا أهل جمال وهيبة ما كان يغني عنهم جواب لما والمعنى أن ذلك لا يدفع ما قضاه الله إلا حاجة استثناء منقطع والحاجه هنا هي شفقته عليهم ووصيته لهم آوى إليه أخاه أي ضمه قال إني أنا أخوك أخبره بأنه أخوه واستكتمه ذلك فلا تبتئس أي لا تحزن فهو من البؤس بما كانوا يعملون الضمير لإخوة يوسف ويعني ما فعلوا بيوسف وأخيه ويحتمل أن يكون لفتيانه أي لا تبالي بما تراه من تحيل في أخذك جعل الثقاية في رحل أخيه السقاية هي الصواع وهي إناء يشرب فيه الملك ويأكل فيه الطعام وكان من فضة وقيل من ذهب وقصد بجعله في رحل أخيه أن يحتال على امساكه معه إذ كان شرع يعقوب أن من سرق استعبده المسروق له ثم أذن مؤذن أي نادى مناد أيتها العير أي أيتها الرفقة إنكم لسارقون خطاب لإخوة يوسف وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه وقيل إن حافظ السقاية نادى إنكم لسارقون بغير أمر يوسف وهذا بعيد لتفتيش الأوعية ولمن جاء به حمل بعير أي لمن جبره ورده حمل بعير من طعام على وجه الجعل وأنا به زعيم أي ضامن لحمل البعير لمن رد الصواع وهذا من كلام المنادي قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض أي استشهدوا بعلمهم لما ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم حتى كانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم لألا تنال زروع الناس قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين أي قال فتيان يوسف ما جزاء اخذ الصواع إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين فالضمير في قوله جزاؤه يعود على الأخذ المفهوم من الكلام قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه المعنى أن إخوة يوسف أفتوا فيما سئل عنه فقالوا جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ في السرقة وأما الإعراب فيحتمل وجهين الأول أن يكون جزاؤه الأول مبتدأ ومن مبتدأ ثاني وهي شرطية أو موصولة وخبرها فهو جزاؤه والجملة خبر جزاؤه الأول والوجه الثاني أن يكون من خبر المبتدأ الأول على حذف مضاف وتقديره جزاؤه أخذ من وجد في رحله وتم الكلام ثم قال فهو جزاؤه أي هذا الحكم جزاؤه وكذلك نجد الظالمين من كلام إخوة يوسف أي هذا حكمنا في السراق وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ بقطع الأيدي فبدأ بأوعيتهم هذا تنفين للحيلة ورفع للتهمة ثم استخرجها من وعاء أخيه ليصح له بذلك إنساكه معه وإنما أنث الصواع في هذا الموضع لأنه سقاية أو لأن الصواع يذكر ويؤنث كذلك كدنا ليوسف أي صنعنا له هذا الصنع ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شرعه أو عادته لأنه إنما كان جزاء السارق عنده أي يضرب ويضاعف عليه الغرم ولكن حكم في هذه القضية آل يعقوب نرفع درجات من نشاء يعني الرفعة بالعلم بدليل ما بعده وفوق كل ذي علم عليم أي فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشر أو الله عز وجل قالوا ان يسرق فقد سرق أخو له من قبل الضمير في قالوا لإخوة يوسف وأشاروا إلى يوسف ومعنى كلامهم إي يسرق بن فقد سرق أخوه يوسف من قبل فهذا الأمر إنما صدر من ابن راحيل لا منا وقصدوا بذلك رفع المعرة عن أنفسهم ورموا بها يوسف وشقيقه. واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف على ثلاثة أقوال الأول أن عمته ربته فأراد والده أن يأخذه منها وكانت تحبه ولا تصبر عنه فجعلت عليه منطقة لها ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن ماتت والثاني أنه أخذ صنما لجده والد أمه فكسره والثالث أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين فأسرها يوسف في نفسه قال الزمخشري الضمير للجملة التي بعد ذلك وهي قوله أنتم شر مكانا والمعنى قال في قوله أنتم شر مكانا وقال ابن عطية الضمير للحرارة التي وجد في نفسه من قولهم فقد سرق أخ له من قبل وأسر كراهية مقالتهم ثم جاهرهم بقوله أنتم شر مكانا أي لسوء أفعالكم والله أعلم بما تصفون إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة إن له أبا شيخا كبيرا استعطافا وكانوا قد أعلموه بشدة محبة أبيه فيه فخذ أحدنا مكانه على وجه الضمان والاسترهان والانقياد وهذا هو الأظهر لقوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده من المحسنين أي أحسنت إلينا فيما فعلت معنا من قبل أو على الإطلاق استيأسوا أي خلص خلصوا نجيا أي انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضا والنجي يكون بمعنى المناجي أو مصدرا قال كبيرهم قيل كبيرهم في السن وهو روبيل وقيل كبيرهم في الرأي وهو شمعون وقيل يهوذا ومن قبل ما فرطتم في يوسف تحتمل ما وجوها الأول أن تكون زائدة والثاني أن تكون مصطرية ومحلها الرفع بالابتداء تقديره وقع من قبل تفريطكم في يوسف والثالث أن تكون موصولة ومحلها أيضا الرفع كذلك والأول أظهر فلن أبرح الأرض يريد الموضع الذي وقعت فيه القصة ارجعوا إلى أبيكم من قول كبيرهم وقيل من قول يوسف وهو بعيد إن ابنك سرق قرأ الجمهور بفتح الرأي والسين وروي عن الكسائي سرق بضم السين وكسر وتشديد الراء، أي نسبت له السرقة وما شهدنا إلا بما علمنا أي قولنا لك إن ابنك إنما هو شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى وما كنا للغيب حافظين أي لا نعلم الغيبة هل ذلك حق في نفس الأمر أم لا إذ يمكن أن يدس الصواع في رحله من غير علمه وقال الزمخشري المعنى ما شهدنا إلا بما علمنا من سرقته وتيقننا لأن الصواع استخرج من وعائه وما كنا للغيب حافظين أي ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق وقراءه سرق بالفتح تعضد قول الزمخشري والقراءة بالضم تعضد القول الأول واسأل القرية تقديره واسأل أهل القرية وكذلك أهل العير يعنون الرفقة هذا هو قول الجمهور وقيل المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ولا يبعد أن تخبره الجمادات لأنه نبي والأول أظهر وأشهر على أنه مجاد والقرية هنا هي مصر قال بل سولت لكم قبله محذوف تقديره فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له هذا الكلام فقال بل سولت الآية بهم جميعا يعني يوسف وأخاه بن وأخاه الكبير وأخاهم الكبير الذي قال لن أبرح الأرض وتولى عنهم لما لم يصدقهم أعرض عنهم ورجع إلى التأسف وقال يا أسف على يوسف تأسف على يوسف دون أخيه الثاني والثالث الذاهبين لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته ولأن مصيبته كانت السابقة وبيضت عيناه من الحزن أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن فقيل إنه عمي وقيل إنه كان يدرك إدراكا ضعيفا وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن يعقوب. حزن حزن سبعين تكلا وأعطي أجر مئة شهيد وما ساء ظنه بالله قط فهو كظيم قيل إنه فاعل بمعنى فاعل أي كاظم لحزنه لا يظهره لأحد ولا يشكو إلا لله وقيل بمعنى مفعول كقوله إذ نادى وهو مكظوم أي مملوء القلب بالحزن أو بالغيظ على أولاده وقيل الكظيم الشديد الحزن الله تفتأ أي لا تفتأ والمعنى لا تزال وحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات لأنه لو كان إثباتا لكان مؤكدا باللام والنون حرضا أي مشرفا على الهلاك قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله رد عليهم في تفنيدهم له أي إنما أشكوا إلى الله لا إليكم ولا إلى غيركم والبث أشد الحزن وأعلم من الله ما لا تعلمون أي أعلم من لطفه ورأفته ورحمته ما يجب حسن ظني به وقوة رجائفي يا بني الذهبوا يعني إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم فتحسسوا من يوسف وأخيه أي تعرفوا خبرهما والتحسس طلب الشيء بالحواس السمع والبصر وإنما لم يذكر الولد الثالث لأنه بقي هناك اختيارا منه ولأن يوسف وأخاه كان أحب إلي ولا ييأس من روح الله أي من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إنما جعل اليأس من صفة الكافر لأن سببه تكذيب الربوبية أو جهلا بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته فلما دخلوا عليه أي على يوسف وقيل هذا محذوف تقديره فرجعوا إلى مصر الضر يريدون به المجاعة او الهم على اخوتهم ببضاعة مزجاة يعنون الدراهم التي جاءوا بها لشراء الطعام والمزجاس القليلة وقيل الرديئة وقيل الناقصة وقيل ان بضاعتهم كانت عروضا فلذلك قالوا هذا وتصدق علينا قيل يعنون بما بين الدراهم الجياد ودراهمهم وقيل أوفلنا الكيل الذي هو حقنا وزدنا على حقنا وسموا الزيادة صدقة ويقتضي هذا أن الصدقة كانت حلالا للأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقيل تصدق علينا برد أخينا إلينا إن الله يجزي المتصدقين قال النقاش هو من المعاريض وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر لأنهم لم يعرفوا فظنوا أنه على دين أهل مصر فلو قالوا إن الله يجزيك بصدقتك كذبوا فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه لما شكوا إليه رق لهم وعرفهم بنفسه وروي أنه كان يكلمهم وعلى وجهه لثام ثم أزال اللثام ليعرفوه وأراد بقوله ما فعلتم بيوسف وأخيه التفريق بينهما في الصغر ومضرتهم ليوسف وإذايتهم أخيه من بعده فإنهم كانوا يذلونه ويشتمونه إذ أنتم جاهلون اعتذار عنهم فيحتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوا أو جهل الشباب قالوا أإنك لأنت يوسف قرئ بالاستفهام والخبر فالخبر على أنهم عرفوا والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو ولم يحققوه من يتق ويصبر قيل إنه أراد من يتق في ترك المعصية ويصبر على السجن واللفظ أعم من ذلك آثارك الله علينا أي فضلك لخاطئين أي عاصين وفي كلامه مستطاف وإعتراف لا تثريب عليكم عفو جميل والتسريب التعنيف والعقوبة وقوله اليوم راجع إلى ما قبله فيوقف عليه وهو يتعلق بالتسريب أو بالمقدر في عليكم من معنى الاستقرار وقيل إنه يتعلق بيغفر وهذا بعيد لأنه تحكم على الله وإنما يغفر دعاء فكأنه أسقط حق نفسه بقوله لا تثريب عليكم اليوم ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. اذهبوا بقميصي روي أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله حين أخرج من النار وكان من ثياب الجنة ثم صار لإسحاق ثم ليعقوب ثم دفعه يعقوب ليوسف وهذا يحتاج إلى سند يوثق به والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي كان بمنزلة قميص كل أحد يأتي بصيرا الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله فصلت العير أي خرجت من مصر متوجهة إلى يعقوب قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف كان يعقوب ببيت المقدس ووجد ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة لولا أن تفندون أي تلومونني أو تردون علي قولي وقيل معناه تقولون ذهب عقلك لأن الفند هو الخرف في ضلالك القديم أي ذهابك عن الصواب بإفراط محبتك في يوسف قديمة فلما أن جاء البشير روي أن البشير يهوذا لأنه كان جاء بقميص الدم فقال لإخوته إني ذهبت إليه بقميص القرحة فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة قال سوف أستغفر لكم ربي وعدهم بالاستغفار لهم فقيل سوفهم إلى السحر لأن الدعاء يستجاب فيه وقيل إلى ليلة الجمعة فلما دخلوا على يوسف هنا محذوفات يدل عليها الكلام وهي فرحل يعقوب بأهله حتى بلغ يوسف آوى إليه أبوي أي مهما. وأراد بالأبوين أباه وأمة وقيل أباه وخالته، لأن أمه كانت قد ماتت وسمى الخالة على هذا أمة إن شاء الله راجع إلى الأمن الذي في قوله آمنين رفع أبويه على العرش أي على سرير الملك وخرّوا له سجدا كان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل يعني حين رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عاما وقيل أربعون أحسن بي يقال أحسن إليه وبه أخرجني من السجن إنما لم يقل أخرجني من الجب لوجهين أحد أحدهما أن في ذكر الجب خزيا لإخوته وتعريفهم بما فعلوا فترك ذكره توقيرا لهم والآخر أنه خرج من الجب إلى الرق ومن السجن إلى الملك فالنعمة به أكثر وجاء بكم من البدو أي من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم فعد من النعم مجيئهم للحاضرة نزغ الشيطان أي أفسد وأغوى لطيف لما يشاء أي لطيف التدبير لما يشاء من الأمور من الملك من للتبعيض لأنه لم يعطه إلا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك مصر توفني مسلما لما عدد النعم التي أنعم الله بها عليه اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم فدعا بالموت وقيل ليس ذلك دعاء بالموت وإنما دعا أن الله يتم عليه النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله ذلك من أنباء الغيب احتجاج على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإخباره بالغيوب وما كنت لديهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تأكيدا لحجته والضمير لإخوة يوسف إذ أجمعوا أي عزموا وهم ينكرون يعني فعلهم بيوسف وما أكثر الناس عموم لأن الكفار أكثر من المؤمنين وقيل أراد أهل مكة ولو حرصت بمؤمنين اعتراض أي لا يؤمنون ولو حرصت على إيمانهم وما تسألهم عليه من أجر أي لست تسألهم أجرا على الإيمان فيثقل عليهم بسبب ذلك وهكذا معناه حيث وقع وكأي من آية يعني المخلوقات والحوادث الدالة على الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نزلت في كفار العرب الذين يقرون بالله ويعبدون معه غيره وقيل في أهل الكتاب لقولهم عزير بن الله والمسيح بن الله غاشية هي ما يغشى ويعم قل هذه سبيلي إشارة إلى شريعة الإسلام أدعو إلى الله على بصيرة أي أدعو الناس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمري وحجة واضحة أنا ومن اتبعني أنا تأكيد للضمير في أدعو ومن اتبعني معطوف عليه وعلى بصيرة في موضع الحال وقيل أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبره فعلى هذا يوقف على قوله أدعو إلى الله وهذا ضعيف وسبحان الله تقديره وأقول سبحان الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا رد على من أنكر أن يكون النبي من البشر وقيل فيه إشارة إلى أنه لم يبعث رسولا من النساء من أهل القرى أي من أهل المدن لا من أهل البوادي فإن الله لم يبعث رسولا من أهل البادية لجفائهم حتى إذا استيأس الرسول متصل بالمعنى بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إلى قوله عاقبة الذين من قبلهم ويأسهم يحتمل أن يكون من إيمان قومهم أو من النصر والأول أحسن وظن أنهم قد كذبوا قرئ بتشديد الذال وتخفيفها فأما التشديد فالضمير في ظن وكذب للرسل والظن يحتمل أن يكون على بابه أو بمعنى اليقين أي علم الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيأسوا من إيمانهم وأما التخفيف فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم أي ظنوا أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوه من الرسالة أو من النصرة عليهم في قصصهم الضمير للرسل على الإطلاق أو ليوسف وإخوته ما كان حديث يفترى يعني القرآن ولكن تصديق الذي بين يدي تقدم معناه في البقرة سورة الرعد تلك آيات الكتاب أي آيات هذه السورة ويحتمل أن يريد آيات الكتب على الإطلاق ويحتمل أن يريد القرآن على الإطلاق وهذا بعيد لتكرار القرآن بعد ذلك والذي أنزل إليك يعني القرآن وإعرابه مبتدأ وخبره الحق بغير عمد أي بغير شيء تقف عليه إلا قدرة الله تعالى ترونها قيل الضمير للسماوات وترونها على هذا في موضع الحال أو استئنافا وقيل, وقيل الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئيه فيقتضي المفهوم من أن لها عمدا لا ترى وقيل إن عمدها جبل قاف المحيط بالدنيا وقال الجمهور لا عمد لها البته فالمراد نفي العمد ونفي رؤيتها ثم استوى على العرش ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب وقوع الأمر فإن العرش كان قبل خلق السماوات وتقدم الكلام على الاستواء في الأعراض يدبر الأمر يعني أمر الملكوت يفصل الآيات يعني آيات كتبه مد الأرض يقتضي أنها بسيطة لا مكورة وهو ظاهر الشريعة وقد يترتب لفظ البسط والمد مع التكوير لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على حيلتها وإنما التكوير لجملة الأرض رواسي يعني الجبال الثابتة زوجين اثنين يعني صنفين من الثمر كالأسود والأبيض والحلو والحامض فإن قيل تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين وقد خلق من كثير من الثمرات اصنافا كثيرة والجواب أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة فذكر الاثنين لأن دلالة غيرهما من باب أولى وقيل إن الكلام تم في قوله من كل الثمرات ثم ابتدأ بقوله جعل فيها زوجين يعني الذكر والأنثى والأول أحسن يغش الليل النهار أي يلبسه إياه فيصير له كالغشاء، وذلك تشبيه. قطع متجاورات يعني قطع متلاصقة ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى طيب وردي وصلب ورخ وغير ذلك، وكل ذلك دليل على الصانع المختار المريد القادر، صنوان وغير الصنوان. الصنوان هي النخلات الكثيرة ويكون أصلها واحد وغير الصنوان المفترق فردا فردا وواحد الصنوان الصنو يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل حجة وبرهان على أنه تعالى قدير ومريد لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تسقى به دليل على القدرة والإرادة وفي ذلك رد على القائلين بالطبيعة وإن تعجب فعجب قولهم أي إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم للبعث حقيق أي تعجب منه فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والثمار قادر على إنشاء الخلق بعد موتهم أإذا كنا ترابا أإنا في خلق جديد هذا هو قول الكفار المنكرين للبعث واختلف القراء في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي فيها استفهامان وهي أحد عشر موضعا أولها هذا وفي الإسراء موضعان وفي المؤمنين موضع وفي النمل موضع وفي العنكبوت موضع وفي ألف لا مين السجدة موضع وفي الصافات موضعان وفي الواقعة موضع وفي النازعات موضع فمنهم من قرأ بالاستفهامي في الأول والثاني ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط وهو نافع ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط وأصل الاستفهام في المعنى وإنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع فإن هذة الاستفهام معناها الإنكار وإنما أنكروا أن يكون خلقا جديدا ولم ينكروا أن يكون ترابا فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو على الأصل ومن قرأ بالاستفهام في الأول فالقصد بالاستفهام الثاني ومن قرأ بالاستفهام فيهما فذلك للتأكيد وأولئك الأغلال في أعناقهم يحتمل أن يريد الأغلال في الآخرة فيقول حقيقة أو يريد أنهم ممنوعون من الإيمان كقولك إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فيقول مجازا يجري مجرى الطبع والختم على القلوب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة أي بالنقمة قبل العافية والمعنى أنهم طلبوا العذاب على وجه الاستخفاف وقد خلت من قبلهم المثلات جمع مثلة على وزن تمرة وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلا والمعنى كيف يطلبون العذاب وقد أصابت العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم ألا يخافون مثل ذلك؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يريد ستره وإمهاله في الدنيا للكفار والعصى وقيل يريد مغفرته لمن تاب والأول أظهر هنا ويقول الذين كفروا الآية اقترحوا نزول آية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نزول ملك معه أو شبه ذلك ولم يعتبروا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام التي جاء بها وذلك منهم معاندة إنما أنت منذر أي إنما عليك إنذارهم وليس عليك أن تأتيهم بآية إنما ذلك إلى الله ولكل قوم هاد فيه ثلاثة أقوال احدها أن يراد بالهادي الله تعالى والمعنى إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمن يشاء إذا شاء والوجه الثاني أن يريد بالهادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالمعنى إنما أنت نبي منذر ولكل قوم هاد من الأنبياء ينذرهم فليس أمرك ببدع ولا مستنكر الثالث, الثالث روية أنها لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا المنذر وأنت يا علي الهادي الله يعلم ما تحمل كل أنسى كقوله يعلم ما في الأرحام وهي من الخمس التي لا يعلمها إلا الله ويعني يعلم هل هو ذكر أو أنثى أو سام أو خداج أو حسن أو قبيح أو غير ذلك وما تغيض الأرحام وما تزداد معنى تغيض تنقص ومعنى تزداد من الزيادة وقيل إن الإشارة بدم الحيض فإنه يقل ويكثر وقيل للولد فالغيض السقط أو الولادة لأقل من تسعة أشهر والزيادة إبقاؤه أكثر من تسعة أشهر ويحتمل أن تكون ما في قوله ما تحمل وما تغيض وما تزداد موصولة أو مصطرية سواء منكم من أسر القول ومن جهر المعنى إن الله تعالى يسمع كل شيء فالجهر والإسرار عنده سواء وفي هذا وما بعده تقسيم وهو من أدوات البيان فإنه ذكر أربعة أقسام وفيه أيضا مطابقة ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار المعنى سواء عند الله المستخفي بالليل وهو في غاية الاختفاء مع السارب بالنهار وهو في غاية الظهور ومعنى السارب المتصرف في سربه بالفتح أي في طريقه ووجهه والسارب والمستخفي إثنان عطف التسوية بينهما في الله عليهما مع تباين حالهما وقيل ان المستخفي بالليل والسارب بالنهار صفتان لموصوف واحد يستخفي بالليل ويظهر بالنهار ويعضد هذا كونه قال وسارب فعطفه عطف الصفات ولم يقل ومن ومن هو سارب بتكرار من كما قال من اسر القول ومن جهر به إلا أن جعلهم اثنين أرجع ليقابل بين من أسر القول ومن جهر به فيقمل التقسيم إلى أربعة على هذا ويقول قوله وسارب عطف على الجملة وهو قوله ومن هو مستقف لا على مستقف وحده له معقبات المعقبات هنا جماعة الملائكة وسميت معقبات لأن بعضهم يعقب بعض والضمير في له يعود على من المتقدم كأنه قال لمن أسر, لمن أسر ومن جهر ولمن استخفى ومن ظهر له معقبات وقيل يعود على الله وهو قول ضعيف لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد بالتفاق يحفظونه صفة للمعقبات وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعماله أو حفظه وحراسته من الآفات من أمر الله صفة للمعقبات أي معقبات من أجل أمر الله أي أمرهم بحفظه وقرئ بأمر الله وهذه القراءة تعضد ذلك ولا يتعلق من أمر الله على هذا ليحفظونه وقيل يتعلق به على أنهم يحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب بدعائهم له واستغفارهم إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعم حتى يغير ما بأنفسهم بالمعاصي فيقطض ذلك أن الله لا يسلب النعم ولا يترك النقم إلا بالذنوب يريكم البرق خوف وطمعا الخوف يكون مع البرق من الصواعق والأمور الهائلة والطمع في المطر الذي يكون معه السحاب الثقال وصفها بالثقال لأنها تحمل الماء ويسبح الرعد بحمده الرعد اسم ملك وصوته المسموع تسبيح. وقد جاء في الأثر أن صوته زجر للسحاب فعلى هذا يكون تسبيحه غير ذلك ويرسل الصواعق قيل إنه إشارة إلى الصائقة التي نزلت على أربد الكافر وقتلته حين همى بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأخوه عامر ابن الطفيل واللفظ أعم من ذلك وهم يجادلون في الله يعني الكفار والواو للاستئناف أو للحال شديد المحال أي شديد القوة والمحال مشتق من الحيلة فالميم زائد ووزنه مفعل وقيل معناه شديد المكر من قولك محل بالرجل إذا مكر به فالميم على هذا أصلي ووزنه فعال وتأويل المكر على هذا القول كتأويله في المواضع التي وردت في القرآن له دعوة الحق قيل هي لا إله إلا الله والمعنى أن دعوة العباد بالحق لله ودعوتهم بالباطل لغيره والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء يعني بالذين ما عبدوا من دون الله من الأصنام وغيرها والضمير في يدعون للكفار والمعنى أن المعبودين لا يستجيبون لمن عبدهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه شبه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمن بسط إليه كفيه وأشار إليه بالإقبال إلى فيه ولا يبلغ فمه على هذا أبدا لأن الماء جماد لا يعقل المراد فكذلك الأصنام والضمير في قوله وما هو للماء وفي ببالغه للفم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها من لا تقع إلا على من يعقل فهي هنا يراد بها الملائكة والإنس والجن فإذا جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه فهو عام في الجميع من شاء منهم ومن أبى وتكون طوعا لمن أسلم وكرها لمن كره وسخط وإن جعلنا السجود هو المعروف بالجسد فيقول للسجود الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن طوعا وأما الكره فهو سجود المنافق وسجود ظل الكافر وظلالهم معطوف على من والمعنى أن الظلال تسجد غدوة وعشية وسجودها انقيادها للتصرف بمشيئة الله سبحانه وتعالى قل لله جواب عن السؤال المتقدم وهو من رب السماوات والأرض وإنما جاء الجواب والسؤال من جهة واحدة لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه ولذلك أقام به الحجة على المشركين بقوله أفتخذتم من دونه أولياء قل هل يستوي الأعمى والبصير الأعمى تمثيل للكافر والبصير تمثيل للمؤمن الظلمات الكفر والنور الإيمان وذلك كله على وجه التشبيه والتمثيل أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أم هنا بمعنى بل والهمزة وخلقوا صفة لشركاء والمعنى أن الله وقفهم هل خلق شركاؤهم خلقا كخلق الله فحملهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلها غير الله ثم أبطل ذلك بقوله قل الله خالق كل شيء فحصل الرد عليهم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الآية هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه فمثل الحق وأهله فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية وينتفع به أهل الأرض وبالذهب والكطبة والحديد والصفر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس وشبه الباطل في سرعة محلاله وزواله بالزبد الذي يرى به السيل ويريد تلك المعادن التي يطف فوقها إذا أذيبت وليس في الزبد منفع وليس له دوام بقدرها يحتمل أن يريد ما قدر لها من الماء ويحتمل أن يريد بقدر ما تحتمل على قدر صغرها وكبرها زبد الرابية الزبد ما يحمله السيل من غثاء ونحوه والرابي المنتفخ الذي ربى ومنه الربوة ومما ينقدون المجرور في موضع خبر مقدم والمبتدأ زبد مثله أي ينشأ, من الأشياء. اي ينشأ من الأشياء التي يوقد عليها زبد مثل زبد السيل ابتغاء حلية أو متاع الذي يوقد عليه ابتغاء الحلي هو الذهب والفضة والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبه ذلك والمتاع ما يستمتع الناس به في مرافقهم وحوائجهم يضرب الله الحق والباطل أي يضرب أمثال الحق والباطل جفاء يجفاه السيل أي يرمي به وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار للذين استجابوا لربهم الحسنى الذين استجابهم هم المؤمنون وهذا استئناف كلام والحسن الجنة وإعرابها مبتدأ وخبرها للذين استجابوا والذين لم يستجيبوا مبتدا وخبره لو أن لهم ما في الأرض الآية فيوقف على الأمثال وعلى الحسنى وقيل للذين استجابوا يتعلق بيضربوا والحسنى مصدر من معنى استجابوا أي استجاب لاستجابة الحسنى والذين لم يستجيبوا معطوف على الذين استجابوا والمعنى يضرب الله الأمثال للطائفتين وعلى هذا إنما يوقف على والذين لم يستجيبوا له سوء الحساب أي المناقشة والاستقصاء أفمن يعلم تقرير والمعنى أسواء من آمن ومن لم يؤمن والأعمى هنا من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأبي جهل لعنه الله يصلون ما أمر الله به أن يصل القرابات وغيرها ويدرؤون بالحسنة السيئة قيل يدفعون الشرك بقول لا إله إلا الله وقيل يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن والأظهر يفعلون الحسنات فيدرؤون بها السيئات كقوله إن الحسنات يذهبن السيئات وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنصار ثم, ثم هي عامة في كل مؤمن اتصف بهذه الصفات عقب الدار يعني الجنة ويحتمل أن يريد بالدار الآخرة وأضاف العقبة إليها لأنها فيها ويحتمل أن يريد بالدار الدنيا وأضاف العقبة إليها لأنها عاقبتها جنات عدن بدل من عقب الدار أو خبر بتداء مضمر تفسيرا لعقب الدار ومن صلح أي من كان صالحا سلام عليكم أي يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم يتعلق بمحذوف تقديره هذا بما صبرتم ويجوز ان يتعلق بسلام أي ليسلم عليكم بما صبرتم والذين ينقضون عهد الله إلى آخر الآية أوصاف مضافة كما تقدم وقيل إنها في الخوارج والأظهر أنها في الكفار سوء الدار يحتمل أن يراد بها الدنيا والآخرة الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء وهذا تفسيره حيث وقع وفرح بالحياة الدنيا إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا لذلك حقرها بقوله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أي قليل بالنظر إلى الآخرة قل إن الله يضل من يشاء خرج به مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية أي قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وآيات كثيرة فعميتم عنها وطلبتم غيرها وتماديتم على الكفر لأن الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات وقد يهدي من يشاء دون ذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بدل من أناب أو خبر بتداء, بتداء مضمر والذين آمنوا وعملوا الصالحات بدل ثانب أو مبتدا طوبى مصدر من طابة كبشرى ومعناها أصابت خيرا وطيبا وقيل هي شجرة في الجنة وإعرابها مبتدا كذلك أرسلناك الكاف تتعلق بالمعنى الذي في قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهم يكفرون بالرحمن قيل إنها نزلت في أبي جهل وقيل نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية فكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال قائلهم نحن لا نعرف الرحمن وهذا ضعيف لأن الآية نزلت قبل ذلك ولأن تلك القصة إنما أنكر فيها التسمية فقط ومعنى الآية أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم متاب مفعل من التوبة وهو اسم مصدر ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الآية جواب لو محذوف تقديره لو أن قرآنا على هذه الصفة من تسير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لم يؤمن به فالمعنى كقوله لا يؤمن ولو جاءتهم كل آية وقيل تقديره ولو أن قرآنا على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غاية في التذكير ونهاية في الإنذار لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وقيل هو متعلق بما قبله والمعنى وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآن سيرت به الجبال أفلم يئس معناه أفلم يعلم وهي لغة هواز ولا يزال الذين كفروا يعني كفار قريش قارعة يعني مصيبة يعني مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم أو غزوات المسلمين إليهم أو تحل الفاعل ضمير القارعة والمعنى إما أن تصيبهم وإما أن تقرب منهم وقيل التاء للخطاب والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأول أظهر حتى يأتي وعد الله هو فتح مكة وقيل قيام الساعة ولقد استهزئ الآية مقصدها تأنيس وتشلية النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حيث وقع فأمليت أي أمهلتهم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هو الله تعالى أي حفيظ رقيب على عمل كل أحد والخبر محذوف تقديره أفمن هو قائم؟ على كل نفس بما كسبت أحق أن يعبد أم غيره ويدل على ذلك قوله أم جعلوا لله شركاء قل سموهم أي اذكروا أسماءهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض المعنى أن الله لا يعلم لنفسه شركاء وإذا لم يعلمهم هو فليسوا بشيء فكيف تفترون الكذب في عبادتهم وتعبدون الباطل وذلك كقولك قل لي من زيد أم هو أقل من أن يعرف فهو كالعدم أم بظاهر من القول المعنى أتسمونهم شركاء بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك حقيقة كقوله إن هي إلا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم لهم عذاب في الحياة الدنيا يعني بالقتل والأسر والخوف وغير ذلك مثل الجنة هنا وفي القتال صفتها وليس بضرب مثل لها والخبر عند سيبويه محذوف مقدم تقديره فيما يتلى عليكم صفة الجنة وقال الفراء الخبر مؤخر وهو تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم يعني ما يؤكل فيها من الثمرات وغيرها والأكل بضم الهمزة المأكول ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها؟ والأكل بفتح الهمزة للمصدر والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يعني من أسلم من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام والنجاشي وأصحابه وقيل يعني المؤمنين والكتاب على هذا القرآن ومن الأحزاب قيلهم بنو أمية وبنو المضيرة من قريش والأظهر أنها في سائر كفار العرب وقيلهم اليهود والنصارى لأنهم لم ينكروا القصاص والأشياء التي في كتبهم وإنما ينكرون البعض مما لا يعرفونه أو حرفوه إنما أمرت أن أعبد الله وجه اتصاله بما قبله أنه جواب المنكرين ورد عليهم كأنه قال إنما أمرت بعبادة الله وتوحيده، فكيف تنكرون هذا؟ مأاب نفعل من الأوب وهو الرجوع أي مرجع في الآخرة أو مرجع بالتوبة. وجعلنا لهم أزواج وزرية رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر أو يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من النساء والزرية. فالمعنى لست ببدع في ذلك. بل أنت كمن تقدم من الرسل وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله رد على الذين قترحوا الآيات لكل أجل كتاب قال الفراء لكل كتاب أجل بالعكس وهذا لا يلزم بل المعنى صحيح من غير عكس أي لكل أجل كتاب كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني قيل يعني ينسخ ما يشاء من القرآن والأحكام ويثبت منها ما يشاء وقيل هي في آجال بني آدم وذلك أن الله تعالى قدر في ليلة القدر وقيل في ليلة النصف من شعبان بكتب أجل من يموت في ذلك العام فيمحوه من ديوان الأحياء ويثبت من لا يموت في ذلك العام وقيل إن المحوى والإثبات على العموم في جميع الأشياء وهذا ترده القاعدة المتقررة أن القضاء لا يبدل وأن علم الله لا يتغير فقال بعضهم المحو والإثبات في كل شيء إلا في السعادة والشقاوة الأخروية والآجال وعنده أم الكتاب أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء كلها وإما نرينك إن شرط دخلت عليها ما المؤكدة وجوابها فإنما أو لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الإتيان هنا بالقدرة والأمر والأرض أرض الكفار ونقصها هو بما يفتح الله على المسلمين منها والمعنى أو لم يروا ذلك فيخافوا أن نمكنك منهم وقيل الأرض جنس ونقصها بموت الناس وهلاك الثمرات وخراب البلاد وشبه ذلك لا معقب لحكمه المعقب الذي يكر على الشيء فيبطله فلله المكر جميعا تسمية للعقوبة باسم الذنب وسيعلم الكافر تهديد والمراد بالكافر الجنس بدليل قراءة الكفار بالجمع وعقب الدار الدار الاخره قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أمره الله أن يستشهد الله على صحة نبوته وشهادة الله له هي علمه بذلك وإظهاره الآيات الدالة على ذلك ومن عنده علم الكتاب معطوف على اسم الله على وجه الاستشهاد به وقيل المراد عبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود والنصارى الذين يعلمون صفته صلى الله عليه وآله وسلم من التوراة والإنجيل وقيل المراد المؤمنون الذين يعلمون علم القرآن ودلالته على النبوة وقيل المراد الله تعالى فهو الذي عنده علم الكتاب ويضعف هذا لأنه عطف صفة على موصوف ويقويه قراءة ومن عنده بمن الجار وخفض عنده